الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أما بعد إخواني وأخواتي الفضلة ففي بداية هذا اللقاء السريع والخفيف بإذن الله على قلبي وعلى قلوبكم الثقيل في ميزاني وميزانكم بإذن الله جل في علاه أذكركم بطائر طائر ذكره الله في القرآن لما عظم شأنه عند الله سبحانه وتعالى هذا الطائر مجرد أن يذكر اسمه مجرد أن يذكر اسم الطائر أول ما يتبادر في ذهنك وترجع وكأنك تفتح صفحات القرآن وتنظر إلى مكان هذا الطائر في القرآن هذا الطائر هو الهدهد مباشرة أول ما يأتي الهدهد نتذكر هدهد سليمان الذي ذكر في القرآن هذا الهدهد ما الذي جعله يعظم شأنه عند الله حتى يأتيبه الله سبحانه وتعالى ويخلده في كتاب عزيز إلى يوم الدين ما الذي جعله انظر أنا سوف أتلاقش معك وإياك في هذه الدقائق القليلة عن ما الذي أحس فيه ذاك الهدهد الهدهد جاء لسليمان وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء المهم قال رأيتها، وجدتها، شوف الكلام، يتكلم الحرقة، ايش؟ هالحرقة اللي في قلبك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دول الله سبحان الله، وأنت وعد تكلم جنة عشان تحترق الحرقة كلها؟ وأنت الله سبحانه قال لك بأكتب لك في موازينك حسنات إذا احترق قلبك على الدين؟ والله في نهاية المطاف بيكون تراب لكن انظر ما الذي جعله يحترق ويحس بهم لهذا الدين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم أحبتي اللي قالها ما رسول هذا هدهد يعرف أن الشيطان لعب علينا ولقد أظل منكم جبلًا كثيرة، أفلم تكونوا تعقلون؟ عرف الهدهد أن الشيطان لعب على ذني آدم قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون إذا الآن ما وصلنا إيش اللي يحرق قلبك ألا يسجدون لله إيش قدم لك الله الذي يخرج الخب سبحان الله عشان أخرج لك خب أكلته احترقت على دينه وكيف هو يرزقني وهم يعصونا لابد أن يكون لي موقف سبحان الله هدهد هد ما وعد الله بجنة ولا وعده الله سبحانه وتعالى أنه بيكتب له ميزان كل من اهتدى على يده ولا من تأثر بجهده ومع ذلك احترق أنا وجدت كيف يعقلون غير الله وكيف يعصون الله وهو وهو يطعمني طيب الله يش قد نملي ولك أطعمنا كل يوم مو أخرج لي خبء وخبء حبثين شعير من ألد ما ترى أعطاك سمع أعطاك بصر أعطاك يوميا من منا جرب الموت بيجوع ما أحد لأن الله سبحانه وتعالى أطعمك ما فوت لك وقت وجبة أطعمك وتكفل بطعامك وثقاك وشرابك ومعيشتك كلها اللي أعطاك كلها اليوم ما في يوم حسيت أنه لابد المدام أعطاني كل هذا لابد أنا أنصر دينه في الأرض السؤال ماذا قدمت أنا وأنت يا من وعدنا الله إن أحسننا بجنة يا من قال لنا الله أن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم هذه المواعيد كلها مراحة الهدهد وفعل، فماذا نحن صانعون؟ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله؟ بكل ما تقدر، ما تقدر تتكلم شريط، ما تقدر بشريط شارك، ما تقدر تعال بس قول لهم خلنا نروح، خذ بسيارتك معك واحد يوزع، سو أنت أي شيء محسوب، وتعبنا رأينا حقين دعايات المطاعم يحط لك في سيارتك كل يوم عشرين بروشور. كل يوم وليوم يلقى طائحة في الشارع يحط لك ثانية كلها عشان تشتري من بعشر ريال. فأنا وأنت اللي عندنا الدين إيش أعطينا عشان نأخذ جنة عرضها الأرض والسماوات فلا بد إخواني وأخواتي الآن كل واحد يسأل فيها نفسه أنا أحسن في الدين وغيرتها الدينهم الهدهد واليقارن ثم تكون له بداية انطلاقه فكل واحد فينا يستطيع أن يعمل شيء حتى الإخوان دخلوك على هالموقع وأعطوك المجال منهم من صور منهم من جاء حمل الكاميرا ومنهم من طرح الموضوع ومنهم من اتصل ومنهم هذا الضعيف جاي يتكلم فكلنا تعاوننا طلع العمل اللي تراه أنت الآن فحبيب الغالي إن استطعت أن لا تفوت موقف إلا نصرت فيه دين الله ولا أن الله من ينصره وفي الختام أستودعكم ربي الذي لا تضيع ودائع وأخص هنا بالشكر أحبتي الفضلاء في جامع أبو سلمة في تلك الأسر وهذه القفزة الجميلة وهذه الخطوة الجبارة التي والله أسعدت قلوب كل من سمعها في بيانها الأسر وكل أسرة تنافس في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولا بد أن يذكر من قام من هذه الأسر ولا نجحب في حقه أسرة إبراهيم الخليل وفق الله الجميع جميع الأسر وجميع الناس لما يحب ويرضى وأنا أشكركم الله بنفسي وودت أني لو أتيت وشكرتكم في المسجد بنفسي لكن هنيئا لمن قام على هذا اللقاء وهنيئا لمن قام على هذا المسجد فأسأل الله أن يسدد قلبي وقلوبكم ولساني وآسنتكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتقبلوا من محبكم خالص الدعوات بأن يوفقني الله وإياكم إنسان الله خير